بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنكمل اليوم إن شاء الله تفسير كتاب الله تعالى واليوم مع الجزء التاسع عشر من تفسير المختصر في تفسير القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين لا يردون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عثوا كبيرا وقال الكافرون الذين لا يؤملون لقاءنا ولا يخشون عذابنا هل لا أنزل الله علينا الملائكه فتخبرنا عن صدق محمد او نشاهد ربنا عيانا فيخبرنا بذلك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 ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا واذكر أيها الرسول يوم يعض الظالم بسبب ترك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على يديه من شِدَّةِ الندم قائلا يا ليتني اتبعت الرسول فيما جاء به من عند ربه واتخذت معه طريقا إلى النجاة يا ويلة ليتني يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ويقول من شدة الأسف داعيا على نفسه بالويل يا ويلي ليتني لم أتخذ الكافر فلانا صديقا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خلولا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 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا ومثل ما لاقيت أيها الرسول من قومك من الإيذاء والصد عن سبيلك جعلنا لكل نبي من الأنبياء من قبلك عدوا من مجرمي قومه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 دفعة واحدة ولم ينزل عليه مفرقا نزلنا القرآن كذلك مفرقا لتثبيت قلبك أيها الرسول بنزوله مرة بعد مرة وأنزلناه شيئا بعد شيء لتسهيل فهمه وحفظه من فوائد الآيات الكفر مانع من قبول الأعمال الصالحة خطر قرناء السوء ضرر هجر القرآن من شكم تنزيل القرآن مفرقا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 وأهلكنا امما كثيرة بين هؤلاء الثلاث وكل ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا وكل من هؤلاء المهلكين وصفنا له إهلاك الأمم السابقة وأسبابه ليتعظوا وكل أهلكناه اهلاكا شديدا لكفرهم وعنادهم ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا ولقد أتى المكذبون من قومك في ذهابهم إلى الشام إلى قرية قوم لوط التي أمطرت بالحجارة عقابا لها على فعل الفاحشة ليعتبروا أفعموا عن هذه القرية فلم يكونوا يشاهدونها لا بل كانوا لا يتوقعون بعثا يحاسبونه بعده، وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا وإذا قابلك أيها الرسول هؤلاء المكذبون سخروا منك قائلين على سبيل الاستهزاء والإنكار هذا الذي بعثه الله رسولا إلينا؟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 أن يصرفنا عن عبادة آلهتنا لولا أن صبرنا على عبادتها لصرفنا عنها بحججه وبراهينه وسوف يعلمون حين يعاينون العذاب في قبورهم يوم القيامة من أضل طريقا أهم امه وسيعلمون أيهم الأضل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 ثم قبضناه إلينا قبضا ثم قبضنا الظل بالنقص يتدرج شيئا فشيئا قبضا قليلا حسب ارتفاع الشمس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 يصط الله سبحانه من فوائد الآيات انحطاط الكافر الى مستوى دون مستوى الحيوان بسبب كفره بالله ظاهرة الظل آية من آيات الله الداله على قدرته تنويع الحجج والبراهين أسلوب تربوي ناجح الدعوة بالقرآن من صور الجهاد في سبيل الله وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما أرسلناك أيها الرسول إلا مبشرا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 الذي خلق السماوات وخلق الأرض وما بينهما في ستة أيام ثم على وارتفع على العرش علوا يليق بجلاله وهو الرحمن فاسأل أيها الرسول به خبيرة وهو الله الذي يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا وإذا قيل للكفار اسجدوا للرحمن قالوا لا نسجد للرحمن وما الرحمن لا نعرفه ولا نخر به أنسجد لما تأمرنا بالسجود له ونحن لا نعرفه وزادهم أمره لهم بالسجود له بعدا عن الإيمان بالله تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا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 والذين يبيتون لربهم سجدا والذين لربهم سجدا على جباههم وقياما على أقدامهم يصلون لله والذين يقولون رب نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة والذين يقولون في دعائهم لربهم ربنا أبعد عنا عذاب جهنم إن عذاب جهنم كان دائما ملازما لمن ما تكافر. إنها ساءت مستقرا ومقام،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 اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة اولئك المتصفون بتلك الصفات يجزون الغرفات العالية في الفرجوس الأعلى من الجنة بسبب صبرهم على طاعة الله ويلقون فيها من الملائكة بالتحية والسلام ويسلمون فيها من الآفات خالدين فيها حسنة مستقرا ومقامة ماكثين فيها أبدا حسنة مكان استقرار يستقرون فيه ومكان مقام يقيمون فيه قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما قل أيها الرسول للكفار المصرين على كفرهم ما يبالي بكم ربكم لنفع يعود إليه من طاعتكم لولا أن له عبادا يدعونه دعاء عبادة ودعاء مسألة لما بالا بكم فقد كذبتم الرسول فيما جاءكم به من ربكم فسوف يكونوا جزاء التكذيب ملازما لكم من فوائد الآيات من صفات عباد الرحمن البعد عن الشرك وتجنب قتل الأنفس بغير حق والبعد عن الزنا والبعد عن الباطل والاعتبار بآيات الله والدعاء التوبة النصوح تقتضي ترك المعصية وفعل الطاعة الصبر سبب في دخول الفردوس الأعلى من الجنة غنى الله عن إيمان الكفار سورة الشعراء مكية من مقاصد السورة مواجهة المصرين على التكذيب بالرسول صلى الله عليه وسلم الطاعنين برسالته وتوهين شأنهم التفسير بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم طاسيم تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات القرآن المبين المبين للحق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 فظلت أعناقهم لها خاضعين إن نشأ إنزال آية عليهم من السماء أنزلناها عليهم فتظل أعناقهم خاضعة لها ذليله لكننا لم نشأ ذلك ابتلاء لهم هل يؤمنون بالغيب وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنهم معرضين وما يجيء هؤلاء المشركين من تذكير محدث إنزاله من الرحمن بحججه الدالة على توحيره وصدق نبيه الا اعرضوا عن سماعه والتصديق به فقد كذبوا فسياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فقد كذبوا بما جاءهم به رسولهم فسياتيهم تحقيق انباء ما كانوا به يسخرون ويحل عليهم العذاب اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم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 قوم فرعون ألا يتقون وهم قوم فرعون فيأمرهم برفق وليل بتقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه قال رب إني أخاف أن يكذبون قال موسى إني أخاف قال موسى عليه السلام إني أخاف أن يكذبوني فيما أبلغهم به عنك ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ويضيق صدري لتكذيبهم إياي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 قال كلا فاذهبا بآياتنا انا معكم مستمعون قال الله لموسى عليه السلام كلا لن يقتلوك فاذهب أنت وأخوك هارون بآياتنا الدالة على صدقكما فإن معكما بالنصر والتأييد مستمعون لما تقولون ولما يقال لكم لا يقوتنا من ذلك شيء فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين فأتي فَقُولَا فرعون فقولا له إِلَيْكَ رسولان إليك من رب المخلوقات كلها أن أرسل معنا بني إسرائيل أن ابعث معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين قال فرعون لموسى عليه السلام ألم نربك لدينا صغيرا ومكثت فينا من عمرك سنين فما الذي دعاك إلى ادعاء النبوة وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين وفعلت أمرا عظيما حين قتلت القبطي انتصارا لرجل من قومك وأنت من الجاحدين لنعمي عليك من فوائد الآيات حرص النبي حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على هداية الناس إثبات صفة العزة والرحمة لله أهمية ساعة الصدر والفصاحة للداعية دعوات الأنبياء تحرير من العبودية لغير الله احتج فرعون على رسالة موسى بوقوع القتل منه عليه السلام فأقر موسى بالفعلة مما يشعر بأنها ليست حجة لفرعون بالتكذيب قال فعلتها إذا وأنا من الضالين قال موسى عليه السلام لفرعون معترفا قتلت ذلك الرجل وأنا من الجاهلين قبل أن يأتيني الوحي ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين فهربت منكم بعد قتله الى قريه مدينه لما خفت من قتلكم اياي به فاعطاني ربي علما وصيرني من رسله الذين يرسلهم الى الناس وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل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 قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم قال فرعون لسالة قومه من حوله إن هذا الرجل لساحر عليم بالسحر يريد ان يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون يريد بسحره أن يخرجكم من أرضكم فما رأيكم فيما نتخذه فيه قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين قالوا له أخره أخر أخاه ولا تبادر بعقوبتهما وأرسل في مدائن مصر من يجمعون السحرة يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل سحار يأتوك بكل سحار عليم يأتوك بكل سحار عليم, بكل سحار عليم بالسحر فجمع السحرة لميقات يوم معلوم فجمع فرعون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 اتخاذ الأسباب للحماية من العدو لا ينافي الإيمان والتوكل على الله دلالة مخلوقات الله على ربوبيته ووحدانيته ضعف الحجة سبب من أسباب ممارسة العنف إثارة العامة ضد أهل الدين أسلوب الطغاة لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين رجاء أن نتبع السحرة في دينهم إن كانت الغلبة لهم على موسى فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا, أئن لنا لاجرا إن كنا نحن الغالبين فلما جاء السحرة الى فرعون ليغالبوا موسى قالوا له هل لنا جزاء مادي أو معنوي إن كانت الغلبة لنا على موسى قال نعم وانكم إذا لمن المقربين عمر عمر دون كلام طيب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 قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قال فرعون منكرا على السحره إيمانهم هآمنتم بموسى قبل أن آذن لكم بذلك إن موسى له كبيركم الذي علمكم السحر وقد تامرتم جميعا على إخراج أهل مصر منها فلسوف تعلمون ما أوقعه بكم من عقاب فلا فلأقطعن رجل كل واحد ويده مخالفا بينهما بقطع الرجل اليمنى مع اليد اليسرى أو العكس ولا أصلب أنكم أجمعين على جذوع النخل لا أستدقي منكم أحدا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 إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا اول المؤمنين إن نرجو أن يمحو الله عنا خطايانا السابقة التي ارتكبناها لأجل أن كنا اول من آمن بموسى وصدق به وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون وأوحينا إلى, موسى أمرين وأوحينا إلى موسى آمرين إياه أن يسري ببني إسرائيل ليلا فإن فرعون ومن معه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 قليلا وانهم لنا لغاظون وإنهم لفاعلون ما يغيظنا عليهم وانا لجميع حاضرون وانا لمستعدون لهم متيقظون فأخرجناهم من جنات وعيون فاخرجنا فرعون وقومه من أرض مصر ذات الحدائق الغناء والعيون الجاريه بالماء وكنوز ومقام كريم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 من فوائد الآيات العلاقة بين أهل الباطل هي المصالح المادية ثقة موسى بالنصر على السحرة تصديقا لوعد ربه ايمان السحرة ببره إمام السحرة برهان على أن الله هو مصرف القلوب يصرفها كيف يشاء الطغيان والظلم من أسباب زوال الملك. فلما ترا الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون فلما تقابل فرعون وقومه مع موسى وقومه بحيث صار يرى كل فريق الفريق الآخر قال أصحاب موسى إن فرعون وقومه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 وأزلفنا ثم الآخرين وقربنا فرعون وقومه حتى دخلوا البحر ضنين أن الطريق سالك وأنجينا موسى ومن معه اجمعين وأنقدنا موسى ومن معه من بني إسرائيل فلم يهلك منهم فلم يهلك منهم أحد إن ثم أغرقنا الآخرين ثم أهلكنا فرعون وقومه بالغرق في البحر إن في ذلك لآيته وما كان أكثرهم مؤمنين إن في انفلاق البحر لموسى ونجاته وهلاك فرعون وقومه لآية دالة لآية دالت لآية دالة على صدق موسى وما كان أكثر من مع فرعون وما كان أكثر من مع فرعون بمؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك أَيُّهَا الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من أَعْدَائِهِ الرحيم بمن تَابَ منهم واتل عليهم نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ واتل عليهم أَيُّهَا الرسول قِصَّةَ إِبْرَاهِيمَ إذ قال لِأَبِيهِ وقومه مَا تعبدون حِينَ قال لأبيه آزر وقومه ما الذي تعبدونه من دون الله قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال له قومه نعبد أصنام فنظل مقيمين على عبادتها ملازمين لها قال هل يسمعونكم إذ تدعون قال لهم إبراهيم هل تسمع الأصنام دعاءكم حين تدعونهم أو ينفعونكم أو يضرون أو ينفعونكم إن أطعتمهم أو يضرونكم إن عصيتموهم قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قالوا لا يسمعوننا إذا دعوناهم ولا ينفعوننا إن أطعناهم ولا يضروننا إن عصيناهم بل الحاصل أن وجدنا انا يفعلون ذلك فنحن نقلدهم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون قال إبراهيم أتأملتم فرأيتم ما كنتم تعبدون من الأصنام من دون الله أنتم وآباؤكم الأقدمون وما كان يعبده آباؤكم الأولون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فإنهم كلهم أعداء لي لأنهم باطل إلا الله رب المخلوقات كلها الذي خلقني, فهو يهدي. الذي خلقني فهو يرشدني إلى خيري الدنيا والآخرة والذي هو يطعمني ويسقيين والذي هو وحده يطعمني إذا جعت ويسقيني إذا عطشت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 رب هب لي حكم وأنشقني بالصالحين قال إبراهيم داعي ربه: ربي أعطني فقها في الدين وألشقني بالصالحين من الأنبياء قبلي بأن تدخلني الجنة معهم من فوائد الآيات الله مع عباده المؤمنين بالنصر والتأييد والإنجاء من الشدائد ثبوت صفتي العزة والرحمة لله تعالى خطر التقليد الأعمى أمل المؤمن في ربه عظيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي ذكرا جميلا وثناء حسنا في من يجيء من القرون بعده واجعلني من ورثة جنة النعيم واجعلني ممن يرث منازل الجنة التي يتنعم فيها عبادك المؤمنون واسكنني فيها واغفر لأبي إنه كان من الضالين واغفر لأبي إنه كان من الضالين عن الحق بسبب الشرك دعا إبراهيم لأبيه قبل أن يتبين له أنه من أصحاب الجحيم فلما تبين له ذلك تبرأ منه ولم يدعه له ولا تخزني يوم يبعثون ولا تفضحني بالعذاب يوم يبعث الناس للحساب يوم لا ينفع ماله ولا بنون يوم لا ينفع فيه مال قد جمعه الإنسان في دنياه ولا بنون كان ينتصره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 تعبدونهم من دون الله هل ينصرونكم بمنعكم من عذاب الله أو ينتصرونهم لانفسهم فكبكبوا فيها هم والغاوون فرمي بعضهم في الجحيم فوق بعض ومن اضلوهم وجنود ابليس اجمعون واعوان ابليس من الشياطين كلهم لا يستثنى منهم أحد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 كذبت قوم, المرسلين كذبت قوم نوح المرسلين حين كذبوا نوح عليه السلام إذ قال لهم اخوهم نوح ألا تتقون إذ قال لهم نوح ألا تتقون الله بترك عبادة غيره خوفا منه إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أرسلني الله إليكم أمين لا ازيد على ما أوحاه الله الي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 فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأطيعوني فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه نقف نتوضى نصلي إن شاء الله ثم نعود حاولت فاهز حالك هلا أنا ليش بدك الجعل يا أبو حميد ولمن جاء بالمسلم نبعيه مرئية لحد الآن. والله ما أدري. مش نبين شيء. يمكن في غبار وكذا مش واضح. فالواحد بصبر أحسن. لحد ربع ساعة. خلاص بينا شيخليك أنت وما بيد الشمس لمنك. يعني ما شاء الله عليه. أب حدا من شرّه. أقنعته يرجع لنا ولا ما أقنعته. عارف عارف عارف <تصفيق> استغفر الله واتوب استغفر الله. استغفر الله. بسم الله. عمر حبيبي الله يرضى على عليك اهدأ قالوا قال له قومه أنؤمن بك يا نوح ونتبع ما جئت به ونعمل والحال أن اتباعك إنما هم السفله من الناس فلا يوجد فيهم السادة والأشراف من فوائد الآيات أهمية سلامة القلب من الأمراض كالحسد والرياء والعجبة تعليق المسؤولية عن الضلال على المضلين لا تنفع الضالين التكذيب برسول الله تكذيب بجميع الرسل حسن التخلص في قصة إبراهيم من الاستطراد في ذكر القيامة ثم الرجوع إلى خاتمة القصة قال لهم نوش عليه السلام وما علمي بما كان هؤلاء المؤمنون يعملون فلست وكيلا عليهم أحصي أعمالهم إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون ما حسابهم إلا على الله الذي يعلم سرائرهم على نياتهم وليس إلي شيء لو تشعرون لما قلتم ما قلتم وما أنا بطارد ولست بطارد المؤمنين عن مجلسي استجابة لطلبكم كي تؤمنوا إن أنا إلا نذير مبين ما أنا إلا نذير واضح النذارة أحذركم عذاب الله قالوا لئن أنت إلى نوح لتكونن من المغلومين قال له قومه لئن لم تكفى عما تدعون إليه لتكونن من المشتومين والمقتولين بالرمي بالشجارة قال رب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 فأنجيناه ومن معه في الكلك المشهور فاستجبنا له دعاءه وأنجيناه ومن معه من المؤمنين في السفينة المملوئة من الناس والحيوان ثم أغرقنا بعد الباقين ثم أغرقنا بعدهم الباقين وهم قوم نوح إن في ذلك آية ومات لنا إن في ذلك المذكور من قصة نوح وقومه ونجاة نوح ومن معه من المؤمنين وهلاك الكافرين من قومه لعبره للمعتبرين وما كان معظمهم مؤمنين وان ربك هو العزيز الرحيم وإن ربك أيها الرسول هو العزيز الذي ينتقم من اعدائه الرحيم بمن تاب منهم كذبت عاد المرسلين. المرسلين حين كذبوا رسولهم هودا عليه السلام إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون أذكر حين قال لهم نبيهم هود ألا تتقون الله بترك عبارة غيره خوفا منه إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أرسلني الله إليكم أمين لا أزيد على ما أمرني الله بتبليغه ولا أنقصه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 فاتقوا الله, فاتقوا الله بابتثال أوامره واجتناب نواهيه وأطيعوني فيما امركم به وفيما أنهاكم عنه الذي بما وخافوا من سخط الله الذي أعطاكم من نعمه ما تعلمون أعطاكم أنعاما وأعطاكم أولاده أعطاكم بساتين وعيونا جارية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 قال له قومه يستوي عندنا تذكيرك لنا وعدم تذكيرك فلن نؤمن بك ولن نرجع عما نحن عليه من فوائد الآيات أفضلية أهل السبق للإيمان حتى لو كانوا فقراء أو ضعفاء إهلاك الظالمين وإن جاء المؤمنين سنة إلهية خطر الركون إلى الدنيا تعنت أهل الباطل وإصرارهم عليه إن هذا إلا ليس هذا إلا دين الأولين وعاداتهم وأخلاقهم وما نحن بمعذبين ولسنا بمعذبين فكذبوه فأخلفناهم إن في ذلك آيةهم وما كان فاستمروا على تكذيب نبيهم هود عليه السلام فأهلكناهم بسبب تكذيبهم بالريح العقيم إن في ذلك الإهلاك لعبرة للمعتبرين وما كان معظمهم مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم وإن ربك أيها الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من اعدائه الرحيم بمن تاب من عباده كذبت ثمود الرسل بتكذيبهم نبيهم صالحا.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 وتقطعون الجبال لتصنعوا بيوتا تسكنونها وأنتم ماهرون بنحتها فاتقوا الله, فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأطيعوني فيما أمرتكم به وفيما نهيتكم عنه ولا أمر ولا تنقادوا لأمر المسرفين على أنفسهم بارتكاب المعاصي الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون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 لست إلا بشرا مثلنا لا مزية لك علينا حتى تكون رسولا فأتي بعلامة تدل على أنك رسولا إن كنت صادقا فيما تدعيه من أنك رسول قال هذه ناغة لها شرق ولكم شرب يوم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 فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان اكثرهم فأخذهم العذاب الذي وعدوا به وهو الزلزلة والصيحة إن في ذلك المذكور من قصة صالح وقومه إن في ذلك المذكور من قصة صالح وقومه لعبرة للمعتبرين وما كان معظمهم مؤمنين وإن ربك وإن ربك أيها الرسول له العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بمن تاب من عباده من فوائد الآيات توال النعم مع الكفر استدراج للهلاك التذكير بالنعم يرتجع منه الإيمان والعودة إلى الله من العبد المعاصي هي سبب الفساد في الأرض كذبت قوم لوط المرسلين لتكذيبهم نبيهم لوط عليه السلام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 قال له قومه لئن لم تكف يا لوط عن نهينا عن هذا الفعل وانكاره علينا لتكونن أنت ومن معك من المخرجين من قريتنا. قال إن لعملكم من القديم. قال لهم لوط إني لعملكم هذا الذي تعملونه لمن الكارهين المبغضين. ربنا جل وأهله مما يعملون قال داعيا ربه ربي نجني ونجي أهلي مما سيصيب هؤلاء من العذاب بسبب ما يفعلونه من المنكر فنجيناه أهله أجراعين فأجبنا دعاءه فنجيناه أهله كلهم إلا في إلا زوجته وقد كانت كافرة فكانت من الذاهبين الهالكين ثم, ثم بعدما خرج لوط وأهله من قرية سدوم أهلكنا قومه الباقين بعده أشد إهلاك. وانطمن عليهم مطرا وانزلنا عليهم حجاره من السماء مثل إنزال المطر. فقبح مطر هؤلاء الذين كان ينذرهم لوط ويحذرهم من عذاب الله إنهم استمروا على ما هم عليه من ارتكاب المنكر إن في ذلك أجدهم وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك المذكور من العذاب النازل على قوم لوط بسبب فعل فاحشة لعبرة للمعتبرين وما كان معظمهم مؤمنين وإن ربك هو وإن ربك أيها الرسول له العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بمن تاب من عباده كذب أصحاب العينة المرسلين كذب أصحاب القرية ذات الشجر الملتفي قرب مدين المرسلين حين كذبوا نبيهم شعيبا عليه السلام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 وما أسألكم عليه من أجل إن أجل إلا على رب العالمين. وما أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي ليس ثواب إلا على الله رب المخلوقات لا على غيره. أقوف إذا ولا تكونوا المقصرين أقم للناس الكيل عندما تبيعونهم ولا تكونوا ممن ينقص الكيل إذا باع الناس. وزنوا بالقصص المستقيم وزنوا إذا وزنتم لغيركم بالميزان المستقيم ولا تنقص الناس أشياء ولا تعتوا في الأرض مفسدين ولا تنقص الناس حقوقهم ولا تكثروا في الأرض الفساد بارتكاب المعاصي من فوائد الآيات اللواط شذوذ عن الفطرة ومنكر عظيم من الابتلاء للدعية أن يكون أهل بيته من أصحاب الكفر أو المعاصي العلاقات الأرضية ما لم يصحبها الإيمان لا تنفع صاحبها إذا نزل العذاب وجوب وفاء الكيل وحرمة التطخيف واتقوا الذي خلقكم ونجبلة الأولين واتقوا الذي خلقكم وخلق الأمم السابقة بالخوف منه أن ينزل بكم عقابه قالوا إنما أنهم قال قوم شعيب لشعيب إنما أنت من الذين أصابهم السحر مرارا حتى غلب السحر على على عقلك فغيبه وما أنت إلا بشر مثلنا وإنهم مجدى من الجاذبين ولست إلا بشرا مثلنا لا مزيت لك علينا فكيف تكون رسولا ولا نظنك إلا كاذبا فيما تدعيه من أنك رسول فأسقط علينا من السماء إن كنت من الصادقين. فأسقط علينا قطعا من السماء إن كنت صادقا فيما تدعيه. قال ربي أعلم بما قال لهم شعيب ربي أعلم بما تعملون من الشرك والمعاصي لا يخفى عليه من أعمالكم شيء فخذبه فأفعلهم عذاب يوم الغجة فاستمروا على تكذيبه فأصابهم عذاب عظيم حيث أضلتهم سحابة بعد يوم شديد الحر فامطرت عليهم نار فأحرقتهم إن يوم اهلاكهم كان يوما عظيم الهول إن في ذلك لآية وما كان إن في ذلك المذكور من إهلاك قوم شعيب لعبرة للمعتبرين وما كان معظمهم مؤمنين وَإِنَّ ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك أيها الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بمن تاب من عباده وإن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم منزل من رب المخلوقات نزل به جبريل الأمنين عليه السلام من نزل به على قلبك أيها الرسول لتكون من الرسل الذين ينذرون الناس ويخوفونهم من عذاب الله بلسان عربي نزل به بلسان عربي واضح وإنه لفي وإن هذا القرآن المذكور في كتب الأولين وإن هذا القرآن ذكور في كتب الأولين فقد بشرت به الكتب السماوية السابقة أولم يكن لهم آلا أن بني إسرائيل أو يكن لهؤلاء المكذبين بك علامة على صدقك أن يعلم حقيقة ما نزل عليك علماء بني إسرائيل مثل عبد الله بن سلام ولو على بعض ولو نزلنا هذا القرآن على بعض الأعاجم الذين لا يتكلمون باللسان العربي عليهم به فقرأه عليهم ما صاروا به مؤمنين لأنهم سيقولون لا نفهمه فليحمد الله أن نزل بلغتهم كذلك سبكناه في قلوب المجرمين كذلك أدخلنا التكذيب والكفر في قلوب المجرمين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 فيقولون حين ينزل بهم العذاب بغتة من شدة الحسرة هل نحن ممهلون فنتوب إلى الله أفبعذابنا, أفبعذابنا يستعجل هؤلاء الكفار قائلين لن نؤمن لك حتى تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أفرأيت فأخبرني أيها الرسول إن متعنا هؤلاء الكافرين المعرضين عن الإيمان بما جئت به بالنعم زمنا ممتدا. ثم جاءهم, ما ثم جاءهم بعد ذلك الزمن الذي نالوا فيه تلك النعم ما كانوا يوعدون به من العذاب.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 فقد انقطعت تلك النعم ولم تجدي شيئا وما أهلكنا من أمة من الأمم إلا بعد الإعذار إليها بارسال الرسل وإنزال الكتب عظه وتذكيرا لهم وما كنا ظالمين بتعذيبهم بعد الإعذار إليهم بارسال الرسل وإنزال الكتب وما تنزلت به الشياطين وما تنزلت الشياطين بهذا القرآن على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينبغي لهم وما يستطيعون وما يصح أن يتنزل على قلبه وما يستطيعون ذلك انهم عن السمع يرعنون ما يستطيعونه لأنهم عزلون عن مكانه من السماء فكيف يصلون إليه ويتنزلون به؟ فلا تدع مع الله جلالا آخر فتكون من المعذبين فلا تعبد مع الله معبودا اخر تشركه معه فتكون بسبب ذلك من المعذبين وأنذر عشيرتك الاقربين وانذر أيها الرسول الأقرب فالأقرب من قومك حتى لا يصيبهم عذاب الله إن بقوا على الشرك واختب جناحك من اتبعى من المعذبين وألن جانبك فعلا وقولا لمن اتبعك من المؤمنين رَحْمَةً بهم ورفقا فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون فإن عصوك ولم يستجيبوا لما أمرتهم به من توشيد الله وطاعته فقل لهم إني بريء مما تعملون من الشرك والمعاصي واعتمد في أمورك كلها على العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بمن أناب منهم إليه الذي, حين تقوم الذي يراك سبحانه حين تقوم إلى الصلاة وتقلبك في ويرى سبحانه تقلبك من حال إلى حال في المصلين لا يغفى عليه شيء مما تقوم به ولا مما يقوم به غيرك إنه هو السميع لأنه هو السميع لما تتلوه من قرآن وذكر في صلاتك العليم بنيتك ولما زعموا أن الشياطين تنزلت بالقرآن وأن محمد صلى الله عليه وسلم شاعر رد الله عليهم زعمهم فقال هل أخبركم على من تتنزل الشياطين الذين زعمتم أنهم تنزلوا بهذا القرآن؟ تنزل تتنزل الشياطين على كل كذاب كثير الإثم والمعصية من الكهان يلقون السمع الشياطين السمع من الملأ في إلى أوليائهم من الكهان وأكثر, وأكثر الكهان كاذبون إن صدقوا في كلمة كذبوا معها مئة كذبة والشعراء الذين زعمتم أن محمد صلى الله عليه وسلم منهم يتبعهم المنحرفون يتبعهم المنحرفون عن طريق الهدى والاستقامة فيروون ما يقولونه من الشعر ألم ترى انهم في كل واد ترى أيها الرسول أن من مظاهر غوايتهم أنهم تائهون في كل واد؟ يمضون في المدح تاره وفي الذم تاره وفي غيرهما تارات وأنهم يقولون ماذا يفعلون وأنهم يكذبون فيقولون فعلنا كذا ولم يفعلوه إلا الذين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 الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح سوره النمل مكيه من مقاصد السورة الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم بالايه الكبرى وهي القران والحث على شكرها والصبر على شكرها والصبر على تبليغها التفسير بسم الله الرحمن الرحيم قسيس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 الكافرين الذين لا يؤمنون بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب حسنا لهم حسنا لهم أعمالهم السيئة فاستمروا على فعلها فهم متحيرون لا يهتدون إلى صواب ولا رشد المنصوفون بما ذكر هم الذين لهم سوء العذاب في الدنيا بالقتل والأسر وهم في الآخرة أكثر الناس خسرانا حيث يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بتخليبهم في النار وإنك لتلقى القرآن من لهم حكيم عليم وإنك أيها الرسول لا تتلقى هذا القرآن المنزل عليك من عند حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه عليم لا يخفى عليه شيء من مصالف عباده ان قَالُوا مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّا لَنَسْتَعِينُ رَبَّنَا فَأَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ أيها الرَّسُولُ حين قَالَ موسى لأهله إِنِّي أبصرت نارا سآتيكم منها بخبر من موقبها يرشدنا إلى الطَّرِيقِ أو آتيكم بشعلة نار مَأْخُوذَةٍ منها رجاء أن تستدفئ بها من البرد فلما فلما وصل إلى مكان النار التي ابصرها ناداه الله أن قدس من في النار ومن حولها من الملائكه وتعظيما لرب العالمين وتنزيها له عما لا يليق به من الصفات التي يصفه بها الضالون يا موسى إنه قال له الله يا موسى انه انا الله العزيز الذي لا يغالبني أحد الحكيم في خلقي وتقديري وشرعي وأذي عصاك فلما رأيها تهتز فإنها جانه ولا وألقى عصاك فامتثل موسى فلما رآها موسى تطلب وتتحرك كأنها حية ولا مدبرا عنها ولم يرجع فقال له الله لا تخف منها فإني لا يخاف عندي المرسلون من حية ولا من سواها إلا من ضلمة لكن من ظلم نفسه بارتكاب ذنب ثم تاب بعد ذلك فاني غفور له رحيم به